صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَهُؤُلَاءَ هُمُ الْعَادُونَ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 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إن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 وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعذرا نسبيكم منها في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا, قوم فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا فقال الملأ الذين كفروا قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لنزل ما أتتنا سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جن. فتربصوا به حتى حين قال ربي انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها, فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من عليه القول منهم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 أفلا تتقون وقال المنأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بنقاء الاخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون من ويشرب مما تشربون ولا ان اطعت بشر مثلكم انكم اذا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 إن هو إلا رجلٌ يفترى على الله كذبوا وما نحن له بمؤمنين. قال رب صرني بما كذبون. قال رب صرني بما كذبون. قال عنا قليل لا يصبحن نادمين.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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمنا أنتون أمته واحدة، وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبورة، كل حزب بلا لديم فرحون.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 بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم من خشية ربهم مشبقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحب وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القون أم جاءهما لم يأتي آباء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 هم بالعذاب فمستكأنوا لربهم فمستكأنوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم ذاب ذعذاب دا شديد ذعذاب شديد إذا هم فيه مبليسون وهو الذي أنشالكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أَيْدَاهُمْ ثَنَاهُمْ وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَا أُنَا مَا ذَمْنَ قَبْلُ إِنَّهَا ذَالٰلٌ أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا الْفِغَائِنُونَ تُمْتَعْلَمُونَ سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجيرون وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيطول لَّاتٍ عِزَّتْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَ فَضَّغُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الشغاد فتعال عن ما يشكون والرب إما تريني ما يوعد. ربّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إدْفِعْ بِالْلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيْنَ يَحْضُرُونَ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت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 كلا إنها كلمة وطائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فأولئك هم المفلحون فمن ثبلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك وخسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح لا عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا فوما ضالين رب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 رب من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لآخر رب العرش الكريم ومن يدعو ما الله اله اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وانتا خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم خير الراحمين